م أ س و ع ه النابلسي ا ل ع ل و م ن الاسلاميه ا س م ا ي الله ا ل ح و ن ه عاما, ويحرمونه عاما, ويحرمونه عاما ي ح ليواطئوا و و ن ه عاما ح ر م ن ه ع عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أ ع م ا ل ه م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 والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله, إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين, اثنين اذهماء في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا لا تحزن إ ن الله معنا ف أ ن ز ل الله سكينته عليه و أ ي د ه وأيده بجنود لم تروها وجعل ك ل م ة الذين كفروا ا ل س ف ل ا و ك ل م ة الله هي العليا و ك ل م ة الله هي العليا والله عزيز حكيم